بسم الله الرحمن الرحيم يسبح بما تعملون بصير خلق التماوات والأرض بالحق وصوركم فأحق نصو وركم المصير يا لا امرئ بماله عذاب الالم ولئن كان انك كانت الرسول بين بنيات فقالوا شَاءَ وَيَذُنُّ نَا فَكَفَرُوا وَتَنَوَّ وَتَذُمُّ مَا وَاللَّهُ غني وَمَا أُمِرَ النَّبِيُّ إِلَّا أَن يُعَبِّدَ may mm -hmm. يوم يجمعكم ليهو من في أن سيتيه يودخهج نطيا تج م ت ح الآن الذين كفروا وكلبوا بها Matt? والله بكل شيء غليم. وأطير الله وأطير الرسول. فإن لَيْسَ شَفَاءٌ Wayian da fo et delss per who ertel فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسي فأولى هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم frame waมา Come <laughs>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 ذا وله لا تذري لو الله يخلف بها الذالكان مرى فاذا لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل ولا الله فهو إن الله أبالغ أمره قد جعل